بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع أولاه وصال على ناجه واقتفى أثره إلى يوم الدين في دقائقا عدولا نقف مع آية من كتاب الله عز وجل وقفة تدبر من باب قول الله تعالى أفلا يتدبرون نستخرج منها بعض الفوائد والمعاني الدقيقه هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في سياق حال اهل النار اعاذنا الله واياهم قال الله عز وجل فكبكبوا فيها هم الغارون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 العزيز الرحيم الآية التي أريد أن اقف عليها هي قبل اهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق الحميد سبحان الله ما لنا من شافعين يعني لا أحد يشفع لنا الآن أبا إخوة الكرام ان من عذاب اهل النار الا يشعر ألا بحب ولا ود من عذاب اهل النار ان بعضهم يلعن بعضا ان بعضهم يصف بعضا ان بعضهم يدعو على بعض فاذا جاء الطائفه هذا فوز المستقبل لا مرحبا لا مرحبا لا ذونهم لا مرحبا بكم انهم صاغر النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار بئس القرار ان يجلس القوم في عذاب شديد وما Well yeah. اذا راوا شفاعه اهل الايمان لبعضهم يقولون فما لنا من شافعين ما احد يشرع لنا بين يدي الله عز وجل ولا صديق حميم مفصله الخليل اين اصحابك اين هم اين اصحابك المال ان صاحبك الذي كان ياخذك الى معصيه الله ان صاحبك الذي كان يعينك على معاصي الله وكان يستهزئ من اهل الطاعه والايمان بقول ما منك ان لا تطع الله وتتصن انت بتصوني احنا كلنا لَا النار إلا إلا شف أهل الإيمان حينما يدخل أهل الإيمان الجنه ويجب أفور الصغار يقولون ربنا إخواننا كانوا يصنعون كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعبدونك معنا فيقول الله عز وجل لكن هؤلاء فعلوا من المعاصي والذنوب ما ثقلت به الموازين يا المعاصي أكثر من الحسنات فيطهروا في النار وهم في النار إخوانهم يشفعون لهم عند الله عز وجل فيطهروا وعلى ان يخرجوا اخوانهم من النار فيدخلون النار ويعلم الله الله على وجههم حتى يخرجوا اخوانهم من النار الاخرين بلى حينما يرون هذا المنظر يقول بعضهم البعض فما لنا من شافعين الله من لا يشفع حبيب ولا صديق حميم فنصحتنا Vamos e lá. وحينئذ سيتمره منك بين يدي الله عز وجل سيتمره منك بين يدي الله تعالى أنا ما كنت لي عليك سيطرة ولا سلطان لا سلطان لي عليكم إن الشيطان يا إخوتي الشيطان يوم القيامة يتمره من أهل المعارس والذنوب والكفر الشيطان كفرد بما أشرطلوني من قبل مش انتم اللي خرطتمين من الجنة ألستم أنتم الذين أخرطلوني من الجنة أنا كفرت بما أشرطلوني من قبل إذن أنتم تستحقون هذا العذاب إذن الكل يفرح بك يوم القيامة ولا ينتفع العبد إلا بطاعة الله أو بصاحب صالح في أو في ذكر هذه الايه ورد اثرهم عن علي رضي الله عنه انه قال, قال كان خليلان مؤمنين وخليلان كافرين فمات احد المؤمنين من أصحاب كانوا في الدنيا على الايمان ياخذ معقول بايدي الاخر الى الطاعات في محاضره في درس هيا بنا سلطة رفهمة الصاحب الصالح اللهم لا تضيله بعد اللهم اجعل مثواه كمثواه فيقول الله جل وعلا سترى ما يضحكك كثيرا ويكيك قليلا فإذا توفى الله عز وجل صاحبه توفاه على الإيمان فيشتفعان فيقول وعلى ليقول كل واحد منكما في صاحبه شيئا. فيقول كل مهد في صاحبه الله مرضى عنهم. الله مرضى عنهم. فإنه كان يقومني بالمعبوث وينهاني عن المنكر فيرضى الله جل وعلا عنهما. شوف الصاحب زفعت في الدنيا ولا فعت فيه ولا فعت فيه. الكافرين فاذا مات احدهما فيغضب الله جل وعلا فيقول يا رب صاحبي كان فيقول الله جل وعلا ليطلق كل واحد منكما في صاحبه في شيئا فيقول أن واحد يقول في صاحبه اللهم أنه كان ينهان عن المعروف ويطلق بالمكر الله مصقف عليه والعن بالله هذا حال الأخي لا يا أخي هذا حال الخليط يوم القيامة في قول الله عز وجل يوم قليلا لقد ظل عن الذكر بعد اذ جاءني راس كده ختام الايه وكان الشيطان للانسان خذولا انتبه وكان الشيطان للانسان خذولا دائما يخذلك الشيطان مهم ما يخذلك ويتبرأ منك في موقف انت تحتاج اليه كما فعل تسلخ واتتركنا. قال <تصفيق> إني من منكم. إني أرى ما لا ترون. إني أخاف الله. في الدنيا. قبل الآخر. إني أخاف الله. ففر الشيطان لما رأى الملائكة. فخذناهم في ناح ما يحتاجون إليه. فالشيطان يخذلهم يوم القيامة. في هذه الأيام قيل إن سامي سوريها أن أطلب من أبي بعين. بن وابين دخانه اولئك عقبه أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم او العكس هكذا زوجت في التفسير يعني فجاء ابين وكان في سفر فلما علم ان عقبه قد اسنف وجلس معه على الطعام جعل يبعد وجهه عن وجه صاحبه قال وجهي من وجهك حرام حتى تكفر بمحمد أو حتى في رواية تدفل في وجه محمد اعوذ بالله فلم يؤكده الله من ذلك يعني نكفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم نعطل وينفى ذهب ودفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكفار ومتى حكومة في بدر ومتى الثاني في اخر قتله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما افعل بالصبيه قال الى النار الصبيه سلموا امين يتوكل الرسول قال الى النار يعلمته ذنيتك اذهب الى النار فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ربما ادفع في بدر والثني مات في اخر قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الايام بعد الاسلام ذهبت وصححه حمله على الكفر يوم القيامه يعض على يده يوم يعض الظالم على يد يقول يا ليتني اتخذت مع وصول سبيل يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا فمن رحمك الله من تخال فإن صاحبك حقا هو الذي يامرك بالمعروف وينهاك عن المنكر صحبه اللي ما يعيش معك فيه هو عدو لك كما قال الله عز وجل الاخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو كل الاخلاق بعضهم قول بعض عدو الا المتقين غير المتقين فان كل واحد يعادل اخر كما ذكرت لكم بعض المواقف فانظر من تخالل من اهل الايمان والطاعات ابلغ قبل بهذا واستغفر الله لكم